اما بعد فيا عباد الله بعد يوم او يومين نستقبل اياما هي من افضل الايام على الاطلاق بل ان فيها يوما هو افضل يوم في السنه مطلقا وهو يوم عيد الاضحى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الايام عند الله يوم النحر هذه العشر الفاضله انما هي تفضل من الله جل وعلا علينا ومنحه من الله لعباده سبحانه وتعالى وهو الرحيم المتفضل ايها الاخوه الكرام هذه المواسم التي تمر علينا في كل عام ونحن قد اعطانا الله عز وجل اعمارا لنستثمرها في مثل هذه المواسم المسلمين كراه من شهر رمضان ينشطون في كثير من الطاعات وهذا توفيق من الله ونعمه لكنهم يغفلون عن عشر ذي الحجه نعم رمضان له من المزايا والفضائل ما لا يوجد في غيره ولكن ايضا عشر ذي الحجه لها ما يوجب العنايه بها واستثمارها وقد ذهب جمع من اهل العلم ليسوا قليلين كثيرٌ من أهل العلم من أهل التحقيق من علماء أهل الإسلام يرون أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال وهذا الحديث يحتاج ايها الاخوه الى وقفه وتامل يقراه الانسان اكثر من مره ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشق قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله يا اخوه الجهاد في سبيل الله شانه عظيم من من قرأ النصوص الوارده في الجهاد ذروه سنام الاسلام الصحابه رضي الله عنهم اكثرهم ماتوا في الجهاد عليهم رضوان الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ايها الاخوه هذه الايام كثير من المسلمين يتمنون الجهاد ولكن الاوضاع كما لا يخفى عليكم قد يكون من الصعوبه ان يجد الانسان مجالا للجهاد في سبيل الله عز وجل ليست الامور كما كانت في السابق الامور الان معقده والمواجهات بين المسلمين واعدائهم ليست متاحه كما هو متاح في السابق وهذا امر لا يخفى على احد اذا ايها الاخوه من يشتهي مثل هذه الاجور العظيمه عنده هذه الايام ان كنا صادقين في تمني الجهاد وحب الجهاد وحب هذه المنازل العظيمه التي اعدها الله عز وجل المجاهدين هذه العشر تعويضاً من ربنا سبحانه وتعالى لنا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد إلا في حالة وهي أن يخرج الإنسان مجاهداً بنفسه وبماله فلا يرجع يموت ويذهب ماله أيها الإخوة الكرام وأخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله وقال ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه العشر فاكثروا فيهن اسمعوا ايها الاخوه ماذا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا فيهن امور يسيره لا فيها مال يدفع ولا فيها جهد عظيم امور يسيره بعض الناس اجازه الحج يرتب لها قبل اشهر حجوزات وسفر واموال هذا امر متيسر لكل احد فاكثروا فيهن من التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والتكبير الله اكبر والتحميد الحمد لله ما اسل هذه العبارات وما اثقلها في الميزان ومما ينبغي التذكير به ايها الاخوه الكرام ان هذه العشر فيها يومان عظيمان يوم النحر كما مر معنا ويوم عرفه يوم عرفه من اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى في هذه الايام تجتمع عبادات عظيمه الصلاه والصوم والصدقه والحج والذبح النسك الذبح لله تبارك وتعالى وهو توحيد يا اخي المسلم ربما مرت عليك هذه العشر في سنوات مضت ولم تجتهد ولم تنشط وانشغلت باسفار وغيره لم تنشط للطاعه لماذا لا تستدرك هذه السنه ربما هذه السنه هي اخر سنه في عمرك وانت لا تدري نعم ايها الاخوه نحن لا ندري متى اجالنا هناك امور تحول بين المسلم وبين استثمار هذه الايام نحن الان نعلم جميعا انها ايام فاضله الكلام والتمني الاماني راس مال المفاليس كما قيل قديما الاماني لا تنفع من الذي يبادر هناك امور تحول بين العبد وبين العمل الصالح في مثل هذه المواسم من اهمها ايها الاخوه الغفله فاستعيذ بالله من الغفله الله عز وجل قال ولا تكن من الغافلين وقال جل وعلا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الغفلة من أعظم أسباب دخول النار عاذنا الله وإياكم من هذه الغفلة ما معنى الغفلة؟ معنى الغفلة أن يكون الإنسان لا يشعر بأنه مقصر ولا يشعر أنه بحاجة إلى العمل ولذلك لو تسأل كثيرين الآن تقولهم هذا العام الهجري الآن أو شك على الانتهاء ماذا حققت في ماذا كنت تتمنى ان تحقق فيه ولم تحقق ربما لا يفكر الا في الارض والبيت والسياره وقبول الاولاد والبنات في الجامعات والمدارس امور كلها تدور على الدنيا سبحان الله نعم ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن اين الاصل اين وتزود فان خير الزاد التقوى من من عنده برنامج بحيث لا يمر عليه مده الا وقد حققه حفظ للقران تلاوه عمل صالح يرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عنده بعض التقصير يريد ان يتجاوزه عنده معاصي يريد ان يتحرر منها ايها الاخوه من اعظم الاسباب التي تحول بيننا وبين استثمار هذه الاوقات المعاصي المعاصي ايها الاخوه مثل القيود ارايت رجلا في يده او في يديه قيد طيد عظيم ثقيل كيف يتصرف كيف يتحرك كيف يعمل بيديه المعاصي مثل القيود اي والله انها مثل القيود بعض الناس الان يتمنى فعل الطاعات ما يستطيع ما يقدر لانه مثقل بالمعاصي والذنوب جاء رجلا الى ابراهيم بن ادهم عليه رحمه الله فقال اني اتمنى ان اقوم الليل يقول يعني اسمع دائما عن قيام الليل وفضل مناجاة الله اريد يعني ولو احيانا ان اقوم الليل ولكني لا استطيع هو مسلم وابراهيم ابن ادم مسلم هذا رجل عنده صحه وقوه وهذا كذلك ما الذي ميز هذا عن هذا اسمعوا الى جوابه قال له اطع الله في النهار يقيمك بين يديه في الليل فان قيام الليل شرف لا تستحقه اذا عصيت ربك في النهار ايها الاخوه هذه المواسم من الذي يقدر على استثمارها هو من تخفف من تخفف من المعاصي والذنوب هذه القيود العظيمه ايها الاخوه الكرام ومما يحول بين العباد وبين استثمار هذه المواسم الفاضله ندره القدوات ايها الاخوه وجود القدوه دائما في اي مجتمع مهم وكلما كثرت القدوه كلما كان ذلك ادعى لان يوجد مقتدون مع الاسف القدوه نادره في هذا الزمان وناخذ مثالا من منا يخفى عليه فضل التكبير في ايام العاشر وردت في القران وفي السنه ومن فعل السلف والصحابه ما احد يشك في هذا رغم ثبوت المشروعيه هل نرى في العشر من يكبر كانت المجتمعات الصغيره سابقا يسمعون التكبير في الطرقات وعند البيوت مجتمعات صغيره يعرفوا بعضهم بعضا كلهم ربما يصلون في مسجد واحد الان مع هذه المدن الكبيره الصاخبه بكل الوان النشاط الدنيوي من منها يسمع الله اكبر السبب ايها الاخ لا يوجد قدوات لو سمع احدنا شخصا اخر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله يستحي من ربه فربما كبر مره او مرتين وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فان له من الاجر فان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا انظروا الى الاجر العظيم كيف يفرط كثيرا منا فيه من منا ايها الاخوه لا يرغب ان يكون قدوه مجددا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه المؤمنون ومن المعوقات التي تحول بيننا وبين استثمار هذه الازمنه الفاضله اعتياد بعض العادات ونصير اسرى لعاداتنا ايها الاخوه كثير من العادات يجب ان نتحرر منها وقد اعجبتني عباره سمعتها قديما قال احدهم وهو حكيم قال احسن عاده الا يكون لك عاده لانك انت عودت على شيء صرت اسيرا له بعض الناس في طعامه وشرابه ونومه وماكله وملبسه تجده له عاده معينه ان سافر واختلت هذه العاده تغير مزاجه واضطرب وصار شرسا غضوبا الى اخره احسن شيء احسن العادات الا يكون لك عاده بحيث يتكيف المسلم مع كل الاحوال من اجل الا يقصر في امر اوجبه الله تبارك وتعالى عليه بعض العادات تحول بين بعض المسلمين وبين استثمار هذه الازمنه الفاضله على سبيل المثال كثير من الناس اذا جاءت اجازه اي اجازه يومين ثلاثه ايام يوم واحد مع الخميس والجمعه اكثر ما يسيطر عليه من هم هو التفكير في السفر فاجتماع مع الاسره ها ماذا ماذا نصنع اين نذهب وكان السفر فريضه وبغض النظر ايها الاخوه عن حكم هذه الاسفار بغض النظر عن حكم السفر سواء الى اوروبا الى امريكا الى اسيا بغض النظر عن الحكم هذا له موضع تفصيل اخر وفتاوى العلماء مشهوره لمن اراد الحق نحن لا نتكلم عن هذا لكن نحن نقول ايها الاخوه اف لا يحسن بالمسلم ان يفرق بين ايام الطاعه وغيرها السفر الاصل فيه انه مباح ما لم يقترن به امر محرم ما هذا يميز العاقل الذي يريد النجاح يميز لكن الا يحسن بالمسلم ان يفرق بين ايام الطاعات وغيرها وجود هذه الايام في اجازه فرصه ونعمه من الله ليزداد العبد يتفرغ للعمل الصالح الذي عنده دوام ربما لا يستطيع ان يقرا قران كثيرا لكن اذا كانت اجازه الحمد لله يستطيع ان يتلو يستطيع ان يذكر الله يقوم ببعض الاعمال الصالحه بعض الزيارات حتى في قراءه كتب اهل العلم يجلس في المسجد ساعات ما عنده شيء هذا الفراغ نعمه فبعض الناس لا يفرغ فاذا جاءت الاجازه ينسى السفر الطويل الذي يحتاج منه إلى زاد وهو سفر كلنا سنسافره منذ أن يموت الإنسان تبدأ الرحلة فاختر لنفسك المقعد الذي تحبه والوسيلة التي تحب أن تسافر عليها كل هذه الأشياء ترجع للعمل الصالح العمل هو الذي سيحدد مسارك إذن أيها الإخوة كما قلت ذكرت هذا المثال فهن هناك امثله اخرى وبمناسبه الحديث عن السفر يعني انا اسال الاخوه الفضلاء ممن يسافرون كثيرا هل يليق بالمسلم انه في السنه الواحده يسافر 5 6 7 8 مرات هو واسرته يسافرون مره الى اوروبا مره الى اسيا مره الى الى بعض البلدان القريبه هذه السفرات هذه السفرة السفرة الواحدة منها كم تكلف تذاكر وحجوزات وهدايا وله وتجمعات في اماكن معلومه لدى الجميع في كل هذه السفرات مصاريف عظيمه جدا والله لو اريد منه ان يتصدق بعشر هذه المبالغ هل يتصدق هل يتصدق كل سنه وهو يسافر في السنه خمسه والله بعض الناس ما يمر عليه شهر او شهرين الا فتره مسافرا الى متى الى متى نحن ايها الاخوه نقول الاسلام لم يحرم السفر ولكن ما معنى قوله تعالى ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم هذه النعمه التي اعطاك الله عز وجل يعني اخر ما يفكر فيه الانسان قضيه اليوم الاخر والعمل الصالح والاصل الهم الكبير الذي ينخرط فيه هو يقضي اوقاته فيه فقط قضيه السفر والدنيا والمتعه واللهو الى متى وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان كل واحد منا سيسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه فعلينا ان نعد الجواب ينبغي على المسلمين جميعا ان يحذروا من تسويل الشيطان وان يحذروا من الغفله وان يحذروا من التقليد واسر العادات وانه نعطل افكارنا ومراقبتنا لله تبارك وتعالى ومن المعوقات ايها الاخوه التسويف بعض الناس يقول ان شاء الله العشاء بس السنه هذه عاد الظروف تختلف عندنا سفر وعندنا بعض الظروف وكل سنه يقول هذا الكلام تمر عليه السنا سنتان ثلاث عشر اكثر وهو يقول ان شاء الله في الاعوام القادمه ستجدني رجلا مختلفا وكانه ضامن انه سيعيش هذا التسويف من الشيطان ومن اعظم جنود ابليس كلمه سوف فاحذرها يا اخي المسلم اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لطاعته وان يجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمن الاعمال الصالحه ايها الاخوه وهي كثيره لكن هناك امور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الصوم فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت صيام عاشوره وصيام العاشر يعني 10 ذي الحجه وثلاثه ايام من كل شهر والركعتين قبل الغدا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام عرفه قال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده طبعا لغير الحجاج فقط يوم عرفه فمن صام العشر ماذا يكون اجره من الاعمال الصالحه ايضا الصدقه وكلما اشتدت حاجه الناس الى المال كلما عظمت الصدقه الصدقه وصارت افضل عند الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليكم ايها الاخوه حال كثير من المسلمين اليوم وحاجتهم الى المال من الاعمال الصالحه اي والاخوه هي من افضل من اعظم الاعمال الصالحه التوبه الى الله كثره الاستغفار والرجوع اليه والانابه ومن ذلك ايضا صله صله الارحام واستدراك ما حصل من اخطاء ومشكلات مع الاقارب فرصه ايام ايام فاضله والنفس مطمئنه مقبله على الله يصلح الانسان ما بينه وبين اقاربه واخوانه وجيرانه من كان بينه وبينه عداوه فليصلح بينه هذه الاعمال من اعظم الاعمال الصالحه ايضا ومن ذلك ايها الاخوه الذكر والدعاء كما مر في الحديث التكبير والتهليل الى اخره ومن الاعمال الصالحه هي الاخوه الكف عن المعاصي الكف عن المعاصي قد ذكرنا قبل قليل ان المعاصي هي التي تقيد الانسان عن العمل الصالح جاء في مسند الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ان هذا اليوم يعني عرفه ان هذا اليوم ونحن مقبلون على عرفه من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له يعني من حفظ هذه الحواس من المعاصي غفر له ايها الاخوه الكرام كيف يعرف الانسان انه اغتنم هذه الفرصه كيف يعرف انه استفاد من هذه الايام او لا باختصار المقياس هو العمل الصالح النيه الطيبه ومحبه الخير لا تكفي لا بد من عمل عمل صالح العمل ايها الاخوه يدخل الجنه او يدخل النار ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون عمل صالح في القران كثير اقرا ايات كثيره فيها كلمه العمل الصالح في امر النار عذن الله اياكم منها الامر واضح ليست القضيه قضيه اماني يقول الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا من يعمل من يعمل سوء يجذبه يجذبه ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ايها الاخوه هذه الامور تحتاج منا الى وقفه محاسبه وبعد المحاسبه لا بد ان يسال كل واحد منا ربه التوفيق والاعانه فان الاعانه من الله سبحانه وتعالى اذا اعان العبد وفقه للعمل الصالح ونحن ضعفاء والله بدون اعانه لا قدرة لنا على مجابهة هذه الفتن إلا بعون من الله تبارك وتعالى فاسألوا الله دائما أن يعينكم على العمل الصالح وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطة أيها الإخوة الكرام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره صحيح ظفره وفي روايه عن بشره يعني عن بشرته المقصود ايها الاخوه ان الانسان اذا اراد ان يضحي فعليه ان يمسك عن هذه الاشياء لا ياخذ من شعره ولا اطفاله حتى يذبح اضحياته وهذا الحكم خاص بالذي سيضحي سواء ضحى عن نفسه او ضحى عن والده او ضحى عن ميت من الاموات ولا يشمل هذا الحكم الذين يشتركون معه او الذين اشركهم معه في الاضاحيه ولا يلزم أيضاً الجزار أو الذي وكل بشراء الأضاحي فقط مجرد وكاله هذا لا يلزمه هذا الحكم وهذه نذكر بها قبل دخول العشر علماً بأن هذا الأمر لا يمنع من الأضحية بعض الناس يترك الأضحية من أجل هذا الأمر يقول أنا لا أستطيع أترك شعري وأظفاري و... يعني حارم نفسه مرتين فالسنة أن يترك هذه الأشياء الإنسان من أجل نفسه طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان عنده ظروف او لا لا يريد ان يطبق هذه السنن فلا يحرم نفسه من الاضحيه من اجل هذه الاشياء يضحي وحصل عنده مخالفه في قضيه الشعر والاضفاه نسال الله تعالى ان يتوب عليه هذا ما يتعلق بالاضحيه وسياتي ان شاء الله حديث عن احكام الاضاحي وسيكون ان شاء الله دخول شهر ذي الحجه اما يوم الاحد او يوم الاثنين والله اعلم اذا رؤي الهلال سيكون يوم الاحد هو اليوم الاول وان لم يرى فان الاثنين يكون هو اليوم الاول من شهر ذي الحجه وهذه الاحكام احكام العشر تبدا من غروب شمس اخر يوم من ذي القعده اخر يوم من ذي القعده اذا غربت شمسه دخلت العشر نسال الله تعالى ان يبلغنا واياكم هذه الايام الفاضله وان يعيننا فيها على العمل الصالح وان يوفقنا جميعا لمرضاته وان لا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يجعل مصيبتنا في ديننا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوم وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا